بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه النهلا وقعد وعلى المراد رحمه الله تعالى وأما زايدة أي من من إنا أخذنا من الذي هي حرف والآن من زايدة وأما زايدة فلها حالتان الأولى أن يكون دخولها بالكلام كفرويها وتسمى زايدة تقيد الاستغراق وهي الداخلت على أسمان الموضوع العموم وهي كلنا كرة مخصة بالنحو نحو ما قام من أحد فهي مزيدة هنا لقرر التأكيد لأن ما قام من أحد لأن ما قام من أحد وما قام أحد سيأتي قال وما قام أحد سيان في إفهام العموم سيان في إفهام العموم دون احتمال إلا أن وجود من ماذا يفيد زيادة تأكيد المعنى زائل تأكيد روانا والا وسانيه ان تكون زائلا لتفيد التنصيص على العموم يعني باختصار المزيله لاحتمال إرادة الواحد المزيله لاحتمال اراده الواحد المزيله لاحتمال اراده الواحد وعلى سمة زائدة لسرار الجنسية الدخل على النكره خص في النفع ما في الدليل من رجلين. وعرف هذه تفيد التنصيص على العموم. لأن النكره في الساق النهت فييد العموم. ودخول من الزائدة عليها ماذا يفيد؟ تأكيد العموم. تأكيد العموم. قال لان ما في الدار رجل محتمل لنفي الجنس على سبيل العموم ولنفي واحد من هذا الجنس دونما ما قال دون, دون ما فوق الواحد دون ما فوق الواحد ولذلك لك يقال ما قام الرجل امره فلان فلما زيدت من صار نصا في العموم ولم يبقى فيه احتمال وقيل أنها في نحو ما جاءني من رجل جائلة على حد جائلتها في ما قاني من أحد لأنك إذا قلت لأنك إذا قلت ما قاني من رجل فإنما أدخلت من على النكرة عند إيرادة فصار فصال رجل فصال رجل عند الحكاية لما أردت به الاستغراق مثل أحد لما أردت به الاستغراق مثل أحد قال وأعلم أن من لا تزال عن سبؤها جمهور البصريين إلا بشرطين الأول أن يكون ما قبلها غير منجب. ان تكون في سياق النفي ان تكون في سياق ماذا؟ في سياق النهي أو النهي. النهي أو النهي أو الاستفهام. أو الاستفهام. يعني. باختصار نقول النفي وماذا وشبه النفي. شبه النفي قال أن يكون ما قبلها غير موجب يعني شبه النفي ونعني بغير موجب النفي نحو ما لكم من إله غيره هذا نفي والنفي لا يقوم من أحد الاستفهام نحن من خالق غير الله ولا يحوذ ذلك في جميع ذات الاستفهام إنما يحظى في هل واجاز بعضهم أبو علي الفارسي زيادتها في الشرط وهما تكون عن امرين من, خليقتين. من ويزيد ما هذه من زائدة ويزيد من في ماذا في سياق الشرط هذا قول خاص به وهو مرجوح نحو إن قام من رجل فأكرمه قال والثاني أن يكون مقرورة ثاني أن يكون مقرورة قاله وذهب إلى أن يكون مقرورها نكرة يعني باختصار أن يكون مقرورها نكرة يعرب مبتدأ أو فاعل أو مفعول مبتدأ أو فاعل أو مفعول ولا يخرج عن ثلاثة ولا يخرج عن ثلاثة ابدا يعني قال أن يكون مقرورها نكرة طيب هي زائدة مقرورها نكرة كما مثل لكن مقرورها دائما ماذا إما مثلة وإما فاعل وإما مفعول به ولا يخرج عن الثلاثة قال الثاني أن يكون مقرورها نكرة كما مثل وذهب الكفين إلا أنها تزاد بشرط واحد وتنكر مقرورها قلت نقل بعضهم هذا المذهب على الكوفيين وليس مذهب جميعهم لأن الكسائيه وهشاما أي ريان زيادتا بالأشرط وهو مذهب بالحسن الأخفش وإليه ذهب المالك قال لثبوت السماع بذلك نظبا واثرا النثر قوله تعالى من المرسلين وقوله يحلون فيها من قوله ويكفر عنكم من سيئاتكم وقوله يغفر لكم من ذنوبكم ومن النظم قول عمر بن ابي ربيعه وينمي لها حبها عندنا فما قال منك سحن لم يضر لم يضر ويضر هذا ما أخذ من الضير هذه رواية والرواية فمن فما قال من كاشح وما قال من كاشح لم يضر قال وذكر وهذه أيضا لها فيه نظر ما ذكروا فيه نظر لأن ما ذكرهم من أدلة محتمل التوي قال وذكر وذكر غير ذلك وذكر غير ذلك مالك. من الشواهد التي ظاهرها الزيادة وتأول المانعون هذه الآية نحمها بما هو مشهور بما هو مشهور وقال ابن عيش اشترط الشيبوي لجيادتها ثلاث شرائط أحدها أن تكون مع النكرة أن تكون مع النكرة وقال ابن عيشة راسي بلز أحدها أن تكون مع النكره والثاني أن تكون عامة وثالثة أن تكون في غير الواجب وفي الشراط تكون النكرة عامة نظرا لأنها قد تزاد مع النكره التي ليست من الأخوة العموم كانت تقدم الظاهر أن مراده أن تكون أن كِرة مرادا بها العموم، فإن من لا تزال مع كِرة إراد بها أنه في واحد من الجنس. قال ابن أبي قال ابن أبي الربيع، ومن الناس من قال أنها تزال بها بثلاث بهذه الشروط الثلاثة في غير باب التمييز، وأما في التمييز تزاد بعير هذه الشروط نحول الله درك أمر الجلّن. ودعا القائل, القائل بهذا انه انهم اذهبوا السيبويه والياس زياده في المواضع الاول المبتدا نحن ما لكم من اله غيره والثاني الفاعل ما ياتيهم, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتدين الثالث المحل به نحو ما ارسلنا من رسل الله بسنه قومه الرابع الحال وهذا يعني ماذا قليل, قليل فصيح. وليس بنادر ولا ضعيف على الرابع الحال نحن قراءة زيد بن ثابت عبد الرداء وأبي, وابي جعفر ما كان ينبغي أن نتخذ من دونك من أولياء وأنا بضم النون وفتح التاء نتخذ وحسن ذلك إن سقام النفي عليه من جهه المعنى ذكر هذا ابن مالك رحمه الله وأجازه ترحل تسهيل أن تزال من عوضا فتقول عرفت من عقبت أي عرفت من من عرفت من عرفت من عقبت منه وعرفها فحلف ما بعد من وزيد الحرق قبلها عوضا وهذا لم يرد به سماع وإنما أجازه قياسا على ما أرد في عنه على والباق قد تأول بعضهم ما أرد من ذلك غير الزيادة قال وقد كنت نظمت لمن اثني عشر معنا في هذان البيتين اتثنى من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وابدال وزائده وفصل ومعنى ومعنى عن وفي وعلى وبائي اعيده لكم اتثنى من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهائي وابدال وزائده وفصل ومعنى عن وفي على وباء معنى عنه وفي على وباء طيب هذا هو تمام الكلام على حرف من الى هنا الحمد لله ذاك والله خيرا والحمد لله رب العالمين وابد ان انتهاء وابد